اقصفوا ما شئتوم شمسنا لن تكسفوا أعلنوا عدوانكم ذل منايتوا كشفوا أقصفوا شمسنا لن تكسفوا أعلنوا عدوانكم ذل منايتوا كشفوا أرضنا من تحتكم إن تجيء تفسفوا هذه أفواهنا جمر نار تخففوا أرضنا من تحتكم إن تجيء هذه أفواهنا جمر تغذفوا جيشنا ما لم تزل فيه عين تطرف مع قلب نابض ودماء تنشفوا سوف يفنيكم وغن مثله لن تعرفوا بسيوف كرد بسناها تخطفوا سوف يفنيكم وغن مثله لن تعرفوا بسيوف كرد بسناها تخطفوا وسكاكين فرد وحجام تنشفوا هذه قطعانكم من لقاهم ترجفوا فاصبروا بعد فهم بسهم لم يكشفوا استذابوا دمكم حين ذاقوا مكتفوا فاصبروا بعد فهم بسهم لم يكشفوا استذابوا دمكم حين ذاقوا مكتفوا حين ذاقوا مكتفوا